ثاني اثنين إذ فِي في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن مَعَنَا معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيذه بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم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 يُهْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقٌ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 لَوْ خَرَج فِيكُم مَا زَادُكُمْ إِلَّا خَبَلَ وَل أَضَعُوا خِلََا لَكُم يَبَغونَكُمفِتنَةَ وَفِيكُ سََّعَونَ لَهُم وَلَّهُ عَمُ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 وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا سَتَرَبَّصُ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 َ الصَّلااتَ إِللا وَهُم كُسَال وَلا يُ فِقُونَ إِلاَهُم كَارِون فَلَا تُعجِبَكَ أَموالهُم وَل أَولادُهُم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 نار جهنم قالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الذيذينَ مِنْ قَِكُم كَوا أَشَدَّ مِنْكُم قُوَتَ وَأَكثَرَ أَمْولَ وَأَولادَ فَسْتَم تَعوا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 يَأمُرونَ بِالمَرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ الْمُم كَرِ وَيقمونَ الصَّلَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكاتَ وَيُطعونَ اللهَّه وَرَسُولَ أُلَائِكَ سَيَرحَمُهُمُ اللهَّ إِ اللهَّه عزيزٌ حكيم. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قالوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَأَنَّى تُبُو يَكُ خَيْرًا لَهُمْ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 PAULI MINHUM WA QALU DARNA NAKUM MA AL QAAIDIN RADU BI AN YAKUNU MA AL KHAWALIF لكن الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بِمَا كانوا يكسبون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 قُلُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ الله الْعَظِيمُ